قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثل رجل فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون